وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقووا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق قم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبثا منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام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 المسألة الكم التسوق بالأصبع وهذا فرع من أي مسألة من المسألة الأولى من الثانية الثالثة المسألة الرابعة المسألة الرابعة قلت قوله صلى الله عليه وسلم عند كل صلاة يشمل الفريضة والنافلة خلافاً خلافاً لما فاهماً لما فاهماً منه بعض أهل العلم أن قوله صلى الله عليه وسلم عند كل صلاة يعني مكتوبة مفروضة قلت وذلك أولاً عمومه الحديث عموم الحديث عند كل صلاة والأصل بقاء العام حتى يأتي ماذا مخصص وماذا يشترط في هذا المخصص أن يكون في قوة ماذا العام يصلح لتخصيصه واضح الأصل بقاء الحديث أو بقاء الأصل بقاء الدليل على عمومه حتى يأتي المخصص فقوله عند كل صلاة عموم بل كل عند الأصوليين هي من ماذا من أعلى صيغ العموم ومن أقوى صيغ العموم ثانيا إن الأصل الشرعي بقاء الدليل على عمومه حتى يأتي مخصص وسالسا إن النبي صلى الله عليه وسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم صح صحعن في صلاة الليل أنه كان يتسوك بين كل ركعتين أو بعد كل ركعتين في إشارة إلى ماذا إلى مشروعية تسوكه لماذا؟ للنافلة وفي ذلك تأكيد على عموم الحديث حديث الباب لأن فعله ذلك عند كل ركعتين فيه تأكيد على عموم الحديث عند كل ماذا صلاة رابعا إن الأقرب إلى معنى المشقة والمبالغة لأنه أخذ قاعدة استعماله عند كل صلاة إذ السواك إذ السواك عبادة فيها مشقة لولا أن أشق على أمتي صحيح فالأقرب إلى معنى المشقة في السواك أن يفعله عند الفريضة وعند ماذا؟ وعند النافذة وسانياً والسواك عبادة فيها مبالغة وإكثار فقد بوّب الإمام النسائي رحمه الله تعالى في السنن بابا الإكثار من السواك بوّب الإمام النسائي رحمه الله تعالى بابا قال باب الإكثار من السواك كما في الحديث أكسرت عليكم في السواك يبقى إذن هي عبادة فيها مبالغة طيب الذي يلتقي ومعنى المبالغة هو فعله عند كل ماذا عند كل صلاة فريضة كانت أو نافلة فريضة كانت أو نافلة خامسا والاقرب إلى معنى الأجر والمثوبة وطلب مرضاة الرب سبحانه وتعالى فعله عند كل ماذا عند كل صلاة سادسا ولو سلمنا ولو سلمنا بأن قوله عند كل صلاة يعني الفريضة ها ألحقت النافلة بماذا بالفريضة لأن ما سبت في الفرض يصبت فين في النفل من غير تفريق سابعا قوله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة نكرة في سياق الشر فهي من إفادات العموم والشمول عند كل عند الأصوليين ثامنا والأصل استعمال السواك في كل وقت وحين فتدخل عموم الصلاة فتدخل عموم الصلاة تحت هذا الأصل لأن الآن هم أرادوا أن يخرجوا وقتًا من هذا العموم لأصلح استحباب السواك فين؟ في كل وقت لقوله مطهرة للفم مرضاة للرب ولو تأملنا ما سبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في استعمال السواك فسنجد أنه يكاد يشمل كل وقت عند الوضوء عند الصلاة عند دخول المسجد عند دخول البيت عند القيام من النوم عند عند فيكاد النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل السواك في ماذا في كل وقت وكل حين قلت استاسعا وأن الأمر يقتضي التكرار لا أمرتهم بالسواك الأمر يقتضي ماذا التكرار وذلك عند خلوه من القرينه عاشرا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك إذا خرج من بيته إلى الصلوات في حديث زيد بن خالد الجهني وقوله الصلوات يشمل بعمومه الفريضة والنفل الحادي عشر حديث المسند من حديث عبد الله بن عباس كان صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ركعتين ثم ينصرف فيستاك ثم يصلي ركعتين ثم يصلي ركعتين فينصرف فيستاك يبا هذا الوجه رقم كم الحادي عشر الوجه الثاني عشر أن مصالح السواك متحقق فرضا ونفلا فلا موجب للتفريق بينهما لأنك باستعماله عند الفرض تحقق المصالح هي التي تتحقق عند استعماله للنفل مطهرة الفم مرضاة للرب لأن الملك يأتي فيأخذ القرآن من فيك وأنت تقرأ وهذا حاصل في الفرض حاصل في النفل ولذا قال طيبوا أفواهكم بماذا بالسواك فإن الملك يدن من في أحدكم إذا قرأ القرآن فيتلقى منه القرآن فهذه مصلحة حاصلة في الفرض حاصلة فيه يبقى هذه إثنى عشر وجها في عدم التفريق أو مشروعية التفريق بين الفرض والنفل في مشروعية استعمال السواق خلافا لما ذهب إليه بعض أهل العلم من تخصيص استعماله بماذا بالفريضة دون النفل وعندهم إشكالات فيحسن أن نذكرها لنجيب عليها ولكن ترى ما تقول ها من قال عند مكانية لا عند قد تفيد الزمنية كما تفيد المكانية لا هذا بعيد غيره مم. انقطع جوابكم اعتقد ان هذه الوجوه المسكورة تكفينا وزيادة ولله الحمد والمنة الاشكالات الاول وهو رواية حديث زيد بن خالد الجوهني في عوارف المعارف عند صهر وردي ولم أرى الرواية عند غيره صهر وردي هذا صوفي وكتابه يعتبر من كتب الصوفية المعتمدة كتب التصوف المعتمدة وفيه قال لولا أن أشق على أمتي رواية زيد بن خالد جوهني حديث خير زيد بن خالد جوهني روايته عند صهر وردي قال لولا نشق على أمتي لأخرت العشاء لأخرت العشاء إلى ثلث الليل وأمرتهم بالسواك عند كل صلاة مكتوبة عند كل صلاة مكتوبة وأمرتهم بالسواك عند كل صلاة مكتوبة الحديث قلت وفي تقييد لمطلق لمطلق الرواية عند كل صلاة وذلك بالمكتوبة وذلك بالمكتوبة كما في رواية من حديث زيد ابن خات طيب هذا أول إشكال معنا يا طلبة العلم ها فما هي أول الأسماء أو أول أسماء معنا هذا اليوم ما هو أول الأسماء معنا أول يوم ها معك كم من الجواب تراني ما أريد جوابا واحدا إنما زيد والزيادة بركة أقل المطلوب ثلاثة أجوبة عن حديث زيد بن خالد الجوهني ها ولو زدت إلى خمسة أجوبا فخير فأنت ما بين فرض لازم وحتم واجب وبين مستحب غير لازم من الزيادة إلى خمسة أنت تقول معك كم أولا؟ ثلاثة أعطني الثلاثة الحديث ضعيف لا يثبت لا لا لا ما في منطق ومفهوم هو هو الحديث لكن وات الساهرة وردي بزيادة مكتوبة هل هي صحيحه قلنا ضعيف هذا والجواب هاه نعم لأمرتهم لا ضاعت جوابتك هاه أنت تقول مم. آه الحديث إسناده غير سابق مم. ماشي. ذكر الفريضة ها هنا للتأكيد عليها وليس نفيا لفعل عند النافلة معارضه أقوى منه ما هو معارضه مم. ولما جعلته معارض المطلق ليس معارضا للمقيد قول يا محمود نعم هذا لو صح لا يصلح مقيدا لمن شروط حمل المطلق على المقيد عند الوصوليين أن يستويا في القوة واضح لأن المطلق لما ب المقيد بيدفع وجه إطلاق بيدفع وجه دلالته فلا بد أن يكون فين في قوته وكذلك المخصص لابد أن يكون في قوة العام والحاضر لابد أن يكون في قوة المبيح وهكذا هكذا والمثبت لابد أن يكون في قوة النافي يعني خذ مثالا عبد الله بن عمارة ينفي رفع اليدين في غير المواضع الثلاثة في الصلاة صحيح؟ بينما سنجد أن هذا حاضراً أن هذا حاضر بينما سنجد سنجد مبيحا لرفع اليدين في غير هذه المواضع هو أقوى وهو حديث من؟ مالك بن الحويرث يبقى إذاً لابد من وجود مكافأة بين المطلق والمقيد وعدم وجود مكافأة بينهما فعندئذ لا يحمل المطلق على المقيد إنما يبقى المطلق على إطلاقه ويكون المقيد عند عندئذ للتأكيد على ما قيد عند كل صلاة مكتوبة ليس هذا لتأسيس وإنما هو لتأكيد واضح؟ ليس هذا لتأسيس وإنما هذا لتأكيد غير من الجواب يا قول يا فوزي طيب ماشي ستضيع الوجه خالب نعم نعم طيب غيره طيب أقول طيب أقول جوابا الأول والحديث لا يثبت بهذه بهذا اللفظ أو بهذه الزيادة عند كل صلاة مكتوبة. ففي إسناده من هو مال مل لا يعرف اثنين ولا يصلحه ولا تصلح هذه الرواية لتقييد الروايات الأخرى لأن المطلق أقوى إسنادا ودلالة. ثلاثة ويمكن حمله على معنى وهو التأكيد على الفريضة دون النافلة رابعا وقد صح من سنته العملية استعماله السواك يعني عند النافلة كما في حديث عبد الله بن عباس في صلاة الليل مما يذهب بمعنى التقييد هنا خامسا وحمل المطلق على المقيد هنا ينفي أصلا من أصول عبادة السواك ألا وهي أن السواك عبادة مبالغة ومشقة سادسا فإذا لم يصلح ما سبق جوابا كان الحديث نصا في النافلة بماذا بالقياس حيث أن ما ثبت في الفرد يثبت فين في النفل لقوله ثم فعل ذلك في صلاتك كلها فالأصل عدم التفريق بين صلاة وصلاة إلا ما فرقت دليل فهذه ستة أجوبة غضة طرية وبها يندفع أول الإشكالات معنا حول مسألة استعمال السواك عند النافلة الإشكال الثاني وهو أن النافلة تبع للفريضة فيكون ما يكفي للفريضة يكفي للنافلة كما يكفي وضوء الفريضة كما يكفي وضوء الفريضة وضوء ماذا؟ النافلة لأنك لما تتوضأ للفريضة تصلي بهذا الوضوء النافلة ولا يلزمك أن تتوضأ وضوءاً جديدة كذلك كأن سواك الفريضة يكفي عن سواك ماذا؟ النافلة وهذا إشكال أضعف مما قبله فنجيب عليه إن شاء الله تعالى بعد الأذان طيب سبقت بالجواب يا معتز فقل نعم لماذا هو قياس فاسد عندك في أسل على الأعلى أيه أحسنت في قولك عبادة مستقلة وليست عبادة تابعة تسقط بسقوط ماذا؟ التابع واضح أو المتبوع فالأصل في السواك أنها عبادة مستقلة يعني إيش عبادة مستقلة؟ إن كانت متعلقة بماذا بالصلاة أو بالوضوء لكن هي عبادة ذات أجر خاص وفضيلة خاصة وهي أن في السواك من طلب ماذا مرضات رب العالمين ومن طلب طهرات الفم فصارت بهذا المعنى عبادة إيه؟ مستقلة فلا يعني أن الوضوء سقط يعني عن النافلة أن يسقط السواك تبعا أن يسقط السواك تبعا للوضوء لا هذا ليس بلازم وان كانت السواك وان كانت السواك عبادة متعلقة بالوضوء ومتعلقة بالصلاة لكن الأصل أن عبادة إيه عبادة مستقلة فأحسنت في هذا طيب وأحسنت في إبطال القياس هذان جوابان بقي الثالث هم ضاع الجواب الثالث وشمت بك فوزهم قول فوز ولا علي بن فوز علي يا قول يا علي آه. نعم الأصل في السواك أنها عبادة مبالغة عبادة مبالغة وإكثار فيها ضرب من المشقة غيره قل صحيح يبا هذا قياس فاسد الاعتبار لأنه في مقابل ماذا نص فما هو النص فعله صلى الله عليه وسلم السواك في النافلة ليلا أنه كان يستاك بعد كل ركعتين ها لا احنا ما بنتكلم في الشرطية الوضوء على الوضوء سنة وليس بفرط قول يا محمد لا بعيد ها صحيح هذا من باب مفارقة المقياس المقيس عليه طيب اكتب الجواب إذن ها يا سيد عود طيب ماشي اولا قلت وهذا النظر في مقابل أصر ونص من تسوكي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل بعد كل ركعتين والقاعدة إذا ورد الأثر بطل النظر ثانياً والقياس المذكور هو قياس فاسد الاعتبار لمفارقة المقيس المقيس عليه لأن ما يطلب بالسوا خلاف ما يطلب بالوضوء. وبمفارقة المشقة الحاصلة لأن مشقة أن يتوضأ للنافلة بعد الفريضة هذه مشقة شديدة لكن مشقة أن يتسوك للنافلة بعد الفريضة هذه مشقة يسيرة مشقة داخلة في باب الاستطاعة والقدرة رابعا الأصل أن السواك عبادة مستقلة فلا تسقط بسقوط المتبوع خامسا وهذا مخالف لأصل في السواك وهو طلب المبالغة والإكسار منه وحديث الباب يأبى التفريق بين الفريضة والنافلة قلت سادسا ولو صح القياس الذي ذكر لكان ذلك مسخطا للسواك المتعلق لسواك النافلة المتعلقة بالفريضة صحيح؟ قلت لو صح قياسهم لكان ذلك مسقطا لسواك النافلة المتعلقة بالفريضة لأنهم أسقطوا سواك النافلة لأجل سواك فريضة طب إحنا عندنا سنن ونوافل ماه متعلقة بالفرائض صحيح ولا لا كمن صلى في بيته كمن صلى الضحى كمن صلى قيام الليل هذه كلها نوافل ما لا تعلق به بالفروض صحيح يبقى هذه ستة وجوه غضطرية في الجواب عن هذا الإشكال الثاني وننتقل للإشكال الثالث وهو وجه تخصيصي بالمكتوبة لأن السواك مطهرة للفم فكانت هذه الطهرة حاصلة أو مطلوبة لأجل ما في الفريضة من التجمعات أو من الجمع مرحمكم الله إبا كأنهم عللوا السواق بأنه طلب لأجل ماذا ما يكون من التجمع من الجمع صحيح وما القرين عندهم القرينة حديث غسل الجمعة واجب على كل محتل من وسواك والغسل طلب لأجل ماذا؟ لأجل الجمع لأن الناس كانوا يأتون الجمعة في مهنة أنفسهم فيصيبهم العرق والغبار فقيل لو اغتسلتم حتى لا يتأزى بكم الجلوس فالسواك قرن بغسل الجمعة وعليه فيكون السواك مطلوبا لأجل الجمع والجمع يعني صلوات الإيه والجمع لا يكون إلا للصلوات الإيه المفروضة المكتوبة فهمتم من أين جاءوا بهذا يا أخي داع غيرك يتصور السؤال صور المسألة لو عرفتم من أين جاءوا يعني جاءوا بلفة طويلة جدا جمع يعني صلاة مكتوبة صحيح اتفقنا على هذه لأن الجمع يطلب لأجل ماذا أجيبوا جماع لأجل الصلاة المكتوب تمام قال وعند الجمع يشرع ماذا الاغتسال والتطيب وكذا فكذلك يشرع السواك بدليل حديث الجمعة غسل الجمعة واجب وماذا وسواك يبقى كأنهم عللوا مشروعية السواك بماذا بطهرة الفم ودفع ما يكون من إزاء المسلمين برائحة غير إيه؟ غير طيبة فعليه أسقط سواك النافلة لأنه لا تعلق له بماذا بالجماعات مفهومة ترى من لم يفهم يرفع يده من لم يفهم يرفع يده ها لا بس لا بس طيب أعيدها عليكم خذ أولى مقدمات المقدمة الأولى الغسل والطيب والسواك مطلوب للتجمعات صحيح ولا لا طب ما الدليل على هذه المقدمة أنه قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم وسواك لأن الجمعة ماذا تجمع صحيح اسمها جمعة من الجمع والجماعة واضح يبى طلبنا الغسل والسواك لأجل الجماعة طيب طيب صلاة الجميع هي صلاة هي الصلاة ليه المكتوبة لأن النافلة ليست صلاته جمع وإنما هي صلاة يستحب أن يصليها المرء في بيته منفردة. يبقى إذن صار بهذا السواك متعلقا بالجماعة يعني متعلقا بالمكتوبة يبقى عرفت جامنين بهذه المقدمات يبقى إذن كأنه معلل وجه استعمال السواك بماذا ها بالجمع والتجمعات فعليه لما كانت الفريضة لا يشرع فيها التجمع وليست هي لما كانت النافلة لا يشرع فيها التجمع ولا يقصد فيها التجمع سقط السواك يعني في النافلة وثبت في الفريضة بهذه العلة وجمع والجماعة ترى هذا الإشكال أضعف من سابقه ولولا أنه ذكر لما ذكرته وما أحب يعني أن أنهي مسألة حتى أقطع ماذا دابرها كما يقال ها تراني أريد وجهاً جديداً هذه المرة معك جوابان طيب قل ولا تخش شيء طيب نعم ما شلابه ساذيجوب طيبه أول أيها الأخير صحيح، فهناك نوافل يشرع فيها الجمع كمثل قيام رمضان فإنها صلاة جمع بل الأحب فيها الجمع وقول عمر والذين ينامون عنها أفضل لا يعني ينامون عنها ليصلوا فرادا إنما يعني ينامون عنها ليصلوا آخر الليل لأن الصلاة آخر الليل ماذا؟ أوقع وأفضل لكن الأصل أن السلف كانوا يصلون صلاة قيام رمضان ماذا جماعة وهذا هو الأحب فيها نعم نعم أسقط علة التعبد عن السواك وهي علة لا تسقط أبدا خاصة في السواك مصالح أخرى سوى طيب رائحة الفم وهي مصلحة مرضات من رب العالمين قل هو المقدمة التي قلت جيدة من أن هذا قياس مع الفارق من من قياس ماذا على غسل الجمع ولكن قولك أن الغسل سبب الاحتلام هذا فيه نظر لا لا ليس بسبب الاحتلام وإن قال في الحديث كغسل الجنابه هذا لا يعني أنه لا يغتسل الجمعة إلا المحتلم إنما واجب على كل محتلم يعني واجب على كل بالغ نعم أمين صحيح طيب سأكتفي بهذا القدر نصلي العشاء وبعد العشاء ينتظم درسنا إن شاء الله تعالى ونتم الجواب عن إشكالات الفريق القائل بتخصيص السواك بالمكتوبة دون النافلة وبقي معنا إشكال غير هذا الإشكال الذي معنا هذا والله تعالى الموفق والمستعان وصلِّ لهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم